فيما فاكرة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجان من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ وَالْجِنَّ وَالْإِنسِ لَسْتَطَعُ أَن تَفْضُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَفْضُوا لَا تَفْضُونَ إلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ أَرَادَ يَضْبِكُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْكُم عَشَاوٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ وَنُحَاسٌ فَرَأَيْتُمُ الصَّرْخَاءَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ فكانت وردتك كذبان فبأي لا يا ربكما تكذبان في يوم عيد الله يسال عن د فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُورَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي ألاء عبدك ما تكلبان؟ هذه جهنم التي يكلب بها المجرمون، هذه جهنم التي يكلب بها بها المجرمون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِهَا بِبَأْيَ أَيَّا لَا يَرْبُكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ بابي اي الهي ربكما تكذبان ذوات افنان بابي اي الهي ربكما تكذبان فيه تجريان ففي اي آلاء ربكما تكذبان فيه ما من كل فاكهة ازودان ففي آلاء ربكما تكذبان 119. تكئين على فرش بطائرها منه استبرق وجل الجنتين دان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. فيهن قاصرات الطرف لم يضمثن إنس قبلهم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 يا ربكما تكذبان هل جزاء الرحسان إلا الاحسان ببي ايانا يا ربكما تكذبان ومن دونهما جنتا فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَهَّنٌ مَدَهَّنٌ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عِنَانٌ ربي اي اله ربيكما تكذبان فيهما فاكنات وخلوا وما ربي اي اله يا ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمتهم إنس قبلهم قَدْ لَمْ وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلَاءٍ يَبْدِكُمَا تُكَلِّبَانَ على عَلَى عَصَّةٍ خُضْرٍ وَعَرْقَرِينَ حِسانٍ فَبِأَيِّ آلَاءٍ يَبْدِكُمَا تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام